اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بِمَا تعملون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 اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جمل لرايته خاشعا لرايته خاشعا متصديا من خشيه الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين